116. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون 117. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون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 تخذوا من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تون عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون 121. وقال يا ليت قوم يعلمون 122. بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين 123. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تنصية ولا إلى أهلهم يرجعون لَنُفِيقَنَّ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنشَرُونَ قَالُوا يَا مَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنَ الرَّقْدِ نَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ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 وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ متكئون، لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمٌ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراق مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هذه جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وما علمناه الشعر مما يمضيله إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القانون على الكافرين أو لم ير أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعما فهم لها مالكون وذل الله لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون بلهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون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 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ الذي عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ أَفَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ